دستورنا دستورنا دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لعدوي شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لعدوي شيطان وفداء ارواحنا وقتيل ريحان وشهيدنا بدماءي في جنة الرضوان وفداء ارواحنا وقتيل ريحان وشهيدنا بدماءي في جنة الرضوان وهداية لشعوبنا ولكفر خذلان وشفاء لصدورنا وقلوب من نار دستورنا دستورنا دستورنا القران دستورنا دستورنا دستورنا, دستورنا, دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لعدو شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لعدو شيطان اسلامنا دستورنا قراننا فرقان اياته موزونه من ربنا الرحمن اسلامنا دستورنا قراننا فرقان اياته موزونه من ربنا الرحمن وربيعنا ايات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 كبير ومصغير في غيه حيران وخصومنا في ذله وزعيمهم شيطان وكبير ومصغير في غيه حيران دستورهم اهواء وشريعه قرصان امثالهم قد دمروا في غابر الازمان دستورنا دستورنا دستورنا القران دستورنا دستورنا دستورنا القران من يا تضيان ينتمي لعدوي شيطان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 Irabin il-asman, dusturuna, dusturuna, dusturuna Quran, Dosturuna, Dosturuna, Dusturuna Quran. Manyalta Dianienta Miradu is aitan. Dosturana do sturuna do sturuna